سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرا سيذكر من يخشى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 129. والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى